انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي انبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم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 قالت يا أيها الملأ أفتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوه وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا اعزه أهلها أذلة وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إليهم بهدية فَنَاظِرَةٌ بِمَا يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمتونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع اليهم فلا بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها اذلهن وهم صاغرون قال يا ايها الملأ أيكم يأتيني ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 واستقرا عن عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني لي أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون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 قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان, وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 فانظر كيف كَانَ عَاقِمَةُ مَكْرِهِمْ أَن دمرناهم وقومهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم بُيُوتُهُمْ بما بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا. فَأَنْبَثَّنَا بِهِ حَدَائِقَ ذات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تنبتوا شجرها أإله مع شَجَرَهَا بل هم قوم بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ام جَعَلَ جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الاله هم مع الله وال اكثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الْأَرْضِ أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح وَمَن يُرْسِلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عنه ما يشترون؟ أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزق من السماء والأرض إلىهم مع الله كل هذه برهان إن كنتم صادقين.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 لقد عدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقمة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 إِنَّ ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إِنَّكَ على الحق المبين إِنَّكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إِذَا ولوا مدبرين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 ما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم